جزاكم الله خيرا فنفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والسامعين ووالدين وجميع المسلمين يقول السائل هل يجوز أخذ الاجره على الإصلاح بين الناس والاستشارة هذه قربة, قربة لله تبارك وتعالى فإذا فعل ذلك متقربا إلى الله عز وجل أثيب على ذلك وإلا من أصلح بين الناس ب ب بأجرة أو ب ب بغير أجرة ولم يكن متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك قد يحصل خير مثل ما قال الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرات الله أي إذا فعلت ابتغاء مرات الله حصل الثواب العظيم وإلا حتى لو لم يفعلها يبتغي الثواب قد يحصل خير بصلاح ذات البين سواء أخذ على ذلك أجرة أو لم يأخذ لكن الذي ينبغي على الإنسان أن يجعل هذه من قربه التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستخطرك ونتغولي